عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه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 فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال